وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا فَزَوْجٌ مِكْسًا زَوْجٌ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِصْفَ مَا طَرَأَ فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا ۖ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاءَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا حرثمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعم اتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهااتكم اللاتي اضعنكم وامهااتكم اللاتي اضعنكم واخواتكم مِنَ الضَّوَاعِتِ وَأُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُم وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ اللاتي دخلتم بهم فإلم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم وحدلوا أبناء